بِالْمَاءِ مُنْهَمِرَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ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 ذَكِرَ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَدُّ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 فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَااطَ فَعَقَر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ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 نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن فيه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحوا بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران ل ذِكْرِ فَهَل مِّن مُّدَّكِرٍ وَلَقَد جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّن أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةُ فيِي الزُبُ أَمْ يَقُونَ نَحننُ جَمير مُ تَصِد سَه زَمُ جَمُ وَيُوَلونَ الدذُور بلَِلت الساعَةُ مَوعيدُهُم وَساعةُ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 وَلَم ف بِالبَصَر وَل قَدَأَه لكن أَشعكُم فَهَل مِم مُدكِد وَكُلُ شَئ فَعَلُوه فيِي الزور وَكُلُ صَغير وَكَبير مُتَطَر قيين في جاته في م ق صدق الن ديك مقتدر